الضلال اين خير, خير الكلام كلام الله وخير الهي محمد بن الله عنه اللهم صل وسلم وشأن الزور ومحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه في ضلاله وكل ضلاله في النار <تصفيق> مما جاء في كتاب والسنة الحظ على التعلم وجعل للتعلم وسيلة مذللة ميسرة لكل الناس ألا وهو وسيلة السؤال وإلا فكلكم يعلم أن طلب العلم يتطلب أمرا قلما يصبر عليه وهو ملازمة أهل العلم في مجالسهم وفي حلقات علمهم ونحو ذلك لكن هذه الوسيلة التي ذل لها الله عز للناس فهي عامة لكل الناس حتى لو لم يكونوا من طلبة العلم ذلك هو قول ربنا تبارك تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقد جاء تأكيد هذا الأمر أو هذه الوسيلة في حديث في سنة أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل سرية للجهاد في سبيل الله لما لقي المسلمون القصار وقاتلوهم وأمسى بهم المساء وناموا أصبح أحدهم قد يحتلم وبه جراحات كثيرة في بدنه فسأل من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل فقالوا له لابد لك من الاعتشار فاغتسل الرجل فمات بسبب الجراهات التي كانت أصابته فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك الذين أفتوه بالارتسال فقال قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهدوا فإنما شفاء العي سؤال الشاهد من هذا الحديث قوله عليه السلام فإنما شفاء العي سؤال أي شفاء الجهل أسوأ ولما كنا نحن معكم الآن في جلسة طارئة لا يمكن أن نكررها بسبب أننا على سفر فلعله من المناسب أن نفسها لكم المجال لأن يورد كل منكم ما يهمه مما يتعلق بمشاكل حياته و ومؤردينه. ولهذا أقول فأسأل آل الذكر وكنتنا تعلمون وأرجو أن يكون السؤال بعيدا عن الفور والإضطراب ويكون بالانتظام فنبدأ مثلا من اليمين فإن كان عنده سؤال يوجهه هو انتقل أن الدور إلى من بعده وكذا هل لديك شيء؟ أه السلام عليكم أه عليكم السلامة والله وبركاته السلام عليكم ما حكم اللي... ما حكم الصلاة في لباس عليه الصورة؟ حكم الصلاة في لباس عليه الصورة هي الصلاة المخروعة وهي في الوقت نفسه صحيحة اما الكراهه فهي مما نعلم من كفر الاحاديث التي تمنع من تعاطي التصوير اولا ومن اقتناء الصور ثانيا ابي ذلك قوله عليه الصلاه والسلام لا تدخل الملائكه بيت فيه صوره او كلمه ولما كان لا يوجد في الادب الشرعيتي لا يقضي بطلان الصلاة لمن كان يصليه في فوب فيه سورة لذلك نقود صحة الصلاة مع الكراهة غيره هل تبطل الصلاة يتعمد ترك سجود السهو؟ إذا تعمد ترك سجود السهو لا تبطل الصلاة لكنه يكون آفما لسبب تركه ما أمر به الرسول عليه السلام من سجدتي الصالح <تصفيق> <تصفيق> ما حكم من قرأ القرآن بأجر ليس له أجر من قرأ القرآن بأجر فليس له أجر لا في الدنيا ولا في الآخرة أعني لا يستهق الأجر الذي اتفق معه عليه ولا هو مأجور في الآخرة بما ثبت من أدلة الشريعة عموما وخصوصا أن كل عبادة لا يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى فهي ليست بعبادة مقبولة بل يكون صاحبها مأزورا لن verify قوله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الاخلاص لله عز وجل في القراء هو باللي يدخلون فيهون هذه الايه وكذلك قول عز وجل كل هذه سبيلي ادعو الى الله على نصره الا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين ومن الإشراك في العبادة أن يقصد أن يتعبد لله عز وجل ويعوز الله والله عز وجل يقول فلن كان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا أبن فان يجل لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرف بعبادة كربه أحدا قال علماء التفسير كالقرطمي وابن كثير وغيرينا إن هذه الآية تعطينا أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين اثنين الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة فهو العمل الصالح لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مطابقا للسنة والشرط الآخر أن يكون العامل لهذا العمل الصالح مخلصا فيه لله عز وجل لا يبتغي وراء ذلك أمرا من أمور الدنيا فمن كان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرف بعبادة ربي أحدا وقد جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه يتعجلون أجر القراءة والتلاوة ولا يتأجلون ألا يتلمون الأجر للآجل في الآخرة فهذا كله دليل قاطع على أنه لا يجوز المسلم أن يقرأ القرآن بالأجر الدنيوي وإنما عليه نبتغي وراء ذلك الأجر الأخروي الذي جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن القرآن له بكل حرف عشر حسنات لا اقول الف لام م حرف بل الف حرف لام حرف ميم حرف ما حكم ما قدر انا هذا لا والله صحيح ما حكم احد على على الاذان على من ما من نفس الجواب السابق الأبان الأبان عبادة والإمامة عبادة والخطبة عبادة والتعليم الديني عبادة كل هذه الأمور تدخل في كلامنا السابق فمن كان يرجو لخاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ولكن هنا شيء لابد من بيانه أخذ الأجر على العبادة شيء وأخذ الراتب شيء آخر ويمبغي أن يختلط الأمر على طلاب العلم الراتب يرتبه الحاكم المسلم يجعله لمن يكون ببعض الورائف الدينية فهذا الواتب هو كالجعالة وعلى من رتب له ذلك أن لا يأخذه أجرا على عبادته وأن ما يأخذه تعويبا وراتبا من ذنبته له ورعمكم تعلمون جميعا أن أبادكم الصديق رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوه خليفة للمسلمين جعلوا له راجدا لأن في اشتغاله بهذا المنصب العظيم صرفا له آل القيام بطلب الرزق بالعساء التي كان هو يطلبها من قبله فما عمنا بأن أبا الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس وأتقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما مضى عليه إلا أيام قليلة حتى طلب منهم أن يزيدوه في راتبه لأنه شعر في التطبيق العملي أن ما رتب له لم يكفيه فزعدوه فهذا الراتب ليس أجرا فلا ينبغي لطالب العلم إذا كان إماما أو كان مؤذنا أن يأخذ ما يأخذ أولا كأجر فقد علمتم أن الأجر على عبادة معصية ويؤذر ولا يؤجر وثانيا أن يأخذه على أنه راتب من قبل الدولة وللدولة لو كانت غلية أن ترتب راتبا ومعاشا لكل فرد من أفراد المسلمين كبيرهم وصبيرهم هذا ليس مقابل العبادة يقول بها كل فرد ولماذا للتيسير على عامة المسلمين ولمساعدتهم على التفرع لعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته كل في مجاله ذاك المتعبد في عبادته وذاك العالم في تعليمه وذاك الطالب للعلم في طلبه للعلم والشيء من هذا الكلام هو أن تخلط بين الأجر الذين لا يجوز اغرى على عبادتي او الراتب المرتب لطلاب العلم والاله اجل ما اجل فيها صلاح بالله العجل العجل, العجل. العلم في الصلاة شلّة الاعتماد عن الكفّي والاعتماد يحصن بأي كيفية سواء على الكفّي أو عن القبضة لكن القبضة جاء فيها حديث أنبيّنّا حسنه وثغوته في بعض كتبنا حين المرأة تقتح صلاة المرأة المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ هذا سؤال جديد هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ إذا نردت إلى الحديث إذا صلى أهدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود يتبين أن الجواب أن صلاة قطع ولو كانت المصلية امرأة امرأة لأن الخطاب لجميع الأمة إذا صلى أحدكم وعليكم السلام وبركاته أحدكم يدخل فيه الذكر والأنذى الحكم واحد سواء كانت كان المصلي إمرأة أو كان رجبا فصلاته تفطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يشترط فيه كما ذكر في الحديث أن لا يكون قد وضع السطرة أما إذا وضع السطرة فلا يضر ما مر بين هديه بعد ذلك لكن الآن إذا كان عشان جزاك الله خير بالنسبة في الازدحام في مكة في أثناء الحج فهل برضو نفس الطريق يعني يم... الإنسان ما يتمكن أداء الصلاة إلا يعني في أثناء الدوران مثلا فهل يعني في هذا الدوران يعني في, في أثناء, أثناء الطوار يكون الإنسان يعني أقامة الصلاة على طول إيش طف يعني من الناس ففي هذا الحال يعني يخطأ صلاة برضو ولا يعني هو يكون يصلي في المطاف لا يعني الان اثناء الصلاه عندما تطول الصلاه طيب. كل الناس طبعا ايش يقفل الصلاه وفي هذه الحاله يعني بعد ما بعد ينتهي الصلاه يكون بعض المارين او بعض البعض, البعض يطوف يعني. من, من المساء والرجال يعني فما يقولنا امام <تصفيق> <تصفيق> في فرق فرق صار بين الرجل بين المراه بالنسبه للوقفه نحن ذكر للحديث الآن نعم انا مش فائد يعني, يعني فائد صلاة الجماعة أو صلاة منفرد منفرد يعني بس في عيام, في عيام, اللي في اسمه في عيام الحج ها. عند الازدحام ففي رخصة في هذه المسألة ولا لا, لا في رخصة إطلاقا لكن عنها تساءل ما الذي يحشر المصلي فيصلي في الطواف لماذا لا يتأخر؟ الحرم طبعا يكون مزدهم عياما صحيح لكن لماذا يصلي في الطواف؟ عليكم السلامة الله ها. <تكتشفت> <تكتشف نعم وعليكم <unos Lefene> <toast> السلام وبركات الله لابد من الزكاة حت حتى الحلين الاستطاق في دين نعم حلي الذهب عليها الزكاه وحلي الفض عليها الزكاه الرسول عليه الصلاه والسلام راى عليه في اصبع خاتم من ذهب فقال لها تخرجين زكاته قالت لا فقال لها جمره من نار فلا من إخراج الزكاه في كل سنه فيك اينا احسنتي يعني يعني دخل دخل رمضان الثاني وانت ما قضيتي ما عليك من ايام هل لا يضر عليك أن تباشر في أول فرصة فتقضيما عليك من أيام ولو مر عليك رمضانات كثيرة لا يضر هذا لكن لكن الأفضل أن يسارع الإنسان إلى قضاء ما عليه من صيام سواء كان ريلا أو امرأة بقوله تعالى وَسَارِعُوا الى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَارِةِ وَالْأَرْضِ لكن إلا اليسارع فأولا ما يسقط ذلك عنه عليه القضاء ثم إلا اليسارع فليس عليه أكثر من القضاء لا لا أنا أقول لك لي ليس عليه إلا القضاء طيب يا جماعه عندكم رايد تكتبيه يوم في قبيله الحال ولا بد من ذلك اهلا السلام عليكم اسال ذاتك يا مستر فارس الصلاح انت أعلم من أنا أنا هنا من المسجد الاولى اه نعم انا است امامته هنا السلام لابد منها حتى في المسجد الحرام نعم. وما يشاع وما يقول بعض اهل العلم من أن السطرة في المسجد الحرام ساقطة وليست بيواجبة هذا كلام لا ذريل عليه كل ما يستدلون به حديث أن الرسول عليه السلام في غزوة الفتاة صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه هذا الحديث أولا اسنده ضعيف في جهالة وطرة آنياً لن صحّ وثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أليس فيه أن الناس كانوا يمرون بينه وبين مرضى سجوده لأن المرور المملوع هو المرور بين المصلي وبين مرضى سجوده هذا هو المملوع إذا فرضنا أن المصلي يصلي يقف هنا ويضع رأسه هنا فمن مر بين هذا المكان وهذا المكان هذا هو المنور المحرم أما إذا مر من الخالف هذا لا بأس فيه يعني من أمام السترة من رأس السترة من رأس السترة إذا افترضنا أن المصلي يصلي ليس بين دين السترة فمر مر من غراء السترة أو كانت موجودة فهذا لا يضل الحديث المذكور لا يحدد المرور الذي كان الناس يمرون فيه فممكن أن يكون مرور الناس بين الرسول يعني من غراء موضع السجود فهذا ليس فيه شيء على أن الحديث ضعيف لا يصح وتبقى الأهاديث التي تأمر أولا بالصلاة إلى السترة عامة شاملة للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المسعجد تبقى بدون معاية أستاذي عفوا بخصوص الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بالأحرى المسجد الحرام تكون أحيانا من بعض النساء تمر من أمام يعني بينك وبين السطرة يعني هل ترفع يدك وعند رفعت يدك قد تصيبها ما يدرك ذلك ما يدرك ذلك عليك أن تمنع بالنسبة لتارك الصلاة الآن طبعا كثير من أهل العلم بعضهم يقول من هو كافر وبعضهم يقول هو فاسق فهل يعني ما, ما حكمه في هذه المسألة وهل هو كفر, كفر دون كفر ولا كفر يخرج من الله نحن ذكرنا بمسألة في, في الشلسة مثل هذه الصحوحة وذكرنا بأن من ترك الصلاة عامداً متعمداً جاهداً لها فهو كافراً بإجمال الأمور أما إن ترك كسلاً معترفاً بغجوبها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه لصلاة هذا ليس بكافر كفراً يرتد به ويخرج به من الملة لأن الكفر الذي يخرج به صاهده من المله. مقره القلب فإذا كان هذا التاريخ للصلاة مؤمنا في قلبه معترفا بما فرض الله عليه من الغرائب لكنه يعتل بأن الشيطان والنفس الأمهار بالسوة والتجارة وإلى آخره لا شك هذا التعلم مردود عليه ولكن يشفى له أن لا يكفر مدام أنه يؤمن بما شرى الله تبارك وتعالى والعلماء المحققون كابن تيمية وابن القيم الجوجية وغيره قد وضعوا قائد عامة على ويه بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي فمن وقع في الكفر الاعتقادي فهو الذي ارتد عن الدين أما من وقع في الكفر العملي فهذا لا يحكم بردده وإنما بفسقه وفجوه فتارك الصلاة هكذا لا يحكم بأنه كافر إلا إذا جحد ذلك جحدا فعينئذ يكفر ولذلك كان مذهب جماهير العلماء عدم تكفير تارث الصلاة إلا مع الجحد وهذه رواية عن إمام أحمد نفسه وافق فيه جماهير الأئمة قال أن الترك إن كان ليس عن جحد فهو فسق وليس كفرا طيب بالنسبة للحديث بارك الله فيك بالنسبة للحديث الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر يعني نعم ما هو بارك الله فيك ليس هذا هو أول حديث يقال فيه من فعل كذا فقد كفر عندكم الحديث المشهور من حلف بغير الله فقد كفر على نقول نحن من قال وحيات أبي إنه ارتد عن دينه وأنتم تعلمون مثلاً حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لما سمع الرسول عليه السلام يحلف بأبيه فقال عليه السلام لا تحلفوا بأبائكم من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرف وفي رواية أخرى فقد كفر فلا يلزم من مجيء لذة من فعل كذا فقد كفر أي أنه كفر كفر ردة وإنما له يعني معاني كثيرة منها مثلا كفر أي أشرف على الكفر كفر كفرا عملية وله ذلك من المعاني التي يضطر إليها أهل العلم للتوفيق بين النصوص من ترك الصلاة فقد كفر نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره كما جاء في حديث البزار وعليه عبد أبقى من فقد كفر هذه الفاظ كثير وكثيرة جدا فقد كفر فقد كفر ولا يوجد حديث يفسر هكذا على ظاهره إذا جاء بلفظ فقد كفر هذا حديث من ترك الصلاة فقد كفر يعامل نفس المعاملة التي تعامل بها الهديث الأخرى التي تشترك مع حديث الصلاة في لفظ فقد كفر هنا يأتي تآويل كثيرة لهذا المصر ككثير من الأحاديث مثلا لا يدخل الجنة قتاتم لا يدخل الجنة نماه هل معنى ذلك أنه كفر بسبب نيمته الجواب إن كان يستهل ذلك بقلبه فقد حرمت عليه الجنة إن كان يعترف بتحريم ذلك ويعترف بأنه مخطئ وأنه مذنب ومجرم فهو أمره إلى الله كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فترك الصلاة هو فئل يعرض صاحبه أن يموت والعياد بالله على غير الإيمان وترك الصلاة هو من شيء من الكفار الذين لا يصلون لا يتون زكاة ولا يصلون فالسلم إذا لم يصلي فقد شابع الكفار فكفره هنا كفر عملي والأهديث كثيرة وكثيرة جدا التي لفد من تأويلها مثلا قال عليه الصلاة والسلام في حجة وداء وقد خفض فيهم وأمر جريه بن عبد الله البجري أن ينصف الناس فقال عن السلام لا تريعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقام رقام ترك الصلاة هو من شيء من الكفار الذين لا يصلون لا يتون زكاة ولا يصلون فالمسلم إذا لم يصلي فقد شابه الكفار فكفره هنا كفر عملي والأهديث كثيرة وكثيرة جدا التي لابد من تأويلها مثلا والله والسلام شباب المسلم فسوق وختاله كفر ان قتل مسلم مسلما او قاتله يا رحمة الله الله يرتد عن دينه الجواب لا لانه الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيى إلى أمر الله فاعتبر كل من الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين مع أن الرسول يقول في الحديث السابق سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر فلماذا يفسرون كفر كفر دون كفر كفر عملي وهكذا أيضا أحاديث الصلاة التي فيها التصريح لأن من طرق الصلاة فقد كفر إما أن يقال أشرف على الكفر الاعتقادي أشرف أن يموت على, على غير مدى الإسلام أو أنه كفر كفرا عمليا هذا التأويل لابد منه حتى لا نضرب أحاميف الرسول عليه السلام بعضها ببعض طيب بالنسبة, نفس بالنسبة لولي المرأة جاء اثنان تزوجا جمراء وكان نفس الولي حدانا ما يصلي في هذا الحج فهل يعني العقد صحيح انه البعض قالوا ان العقد باطل يعني هذا يا الجواب عليه تفرع من البحث السابق من يعتبر تارك الصلاه كفرا يعتبر لا هذا كله من يعتبر ترك الصلاه كفرا يعتبر الولي كافرا ومن اعتبر ترك الصلاة فسخاً اعتبر الولياء مؤمناً على هذا التبصيق يأتي الجواب من اعتقد أن ترك الصلاة مع الإيمان بوجوبها والاعتراض بتقصيره فيها هذا لا يخرج عن الملة ويكون النفاة صحيحاً ومن لا فلا مستبي تفضل وجه الخلاف لأن حديث عائسة رضي الله عنها تقول أن يعلتمونا مع الحمد هذا الحديث الثاني الصلاة الرجل الحمار والقلب الأسود والمرأة الحمار. وإجهار الثلاث بيننا أليس هاهنا حديث أمرك الله فيه لأنك تعلم أن الحديث هنا إطلاق هو حديث الرسول عليه السلام ليس كذلك وهنا ليس حديث أنا. إنما هنا حديث واحد وإنما هنا حديث الرسول وكلام عائشة جاء حديث إذا جاء حديث الرسول مخالفاً لحديث عائشة فأنا أريد أن, أن نقيم الإختلاف بين نبيها وبين أي ذاتها واضح؟ يعني هي تستكبر هذا الشيء لأنها ما سمعت الحديث الذي يقول يبطع صلاة أحدكم المرأة والحماء ما سمع ذلك من الرسول وداخلها شك فقالت أجعلتمونا كالحمير قول هذا لا يقام له وجد تجاه قول نبيها صلى الله عليه وسلم فحديث النبي مقدم على كلامها ولا نقول حديثها حتى, حتى ما يلتبس الأمر لا عقد جماعة ثانية بعد جماعة الأولى هذه مسألة تقلمنا فيها كثيرا <صحيح> الذي تتبع سيرة الرسول عليه السلام <صحيح> وسيرة أصحاب القرام بعد وهواته يجد أن الصلف الصالح لا يعرف جماعة ثانية في المسجد الذي له إمام الراتب ومؤذن راتب ولذلك جاءت أقوال الأئمة المشهورين تترى يتبع بعضها بعضا كلها تتفق على عدم شرعية الدماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يقول الإمام الشافع في ختابه العظيم الأم وإذا دخل جماعة للمسجدة فوجد الإمام قد صلى صلى وخرادا وإذا دخل جماعة للمسجدة فوجد الإمام قد صلى صلى وخرادا اسمح له نعم هذا الكلام الآن موجود في الأشعة وفي المدينة بدلا من ضيع الوقت فيهاي نسأل سؤال ثاني بيأخذ الأشعة بيسمعوها شو رأيكم نختصر كلام صلى وخرادا فإن صلوا جماعة صحت صلاتهم وأجأتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف لم يكن من عمل السلف وقد حفظنا هذا تمام كلام الإمام الشافعي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد ووجدوا الإمام قد صلى قال وقد كانوا مقادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين هذا خلاصة الجواب عن هذه المسألة بالنسبة للدعاء بعد, بعد خراءة القرآن في فجر يعني إذا كان جماعة في حلقة من القرآن البعض يقول انه يجوز ان نقرا يومين باستمرار يعني كل كل صباح فجر تقرا الحلقه وبعدين الامام يرفع يد ويقول هذا يا ابن هذا في الالتزام والثبات وهذا من عمل الصلاه نعم الذي ثبت عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاه هذا مشروع أما اعتياد كل جلسة القرآن تختم بدعاء جماعيا فهذا ليس من السنة شيء هنا صار هذا بشر الحديث خير العمالي الخل والرحل, والرحل. هذا يذكر الحديث في هذا الموضوع وستدل بهذا الحديث يعني ايوه في حديث انس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيوة. خير العمال اتقى الاهالي الذي حل هذا الحديث في المساله بمساله القران يعني قراءه عندما طالبنا بالدليل فاجبوا بهذا الدليل يعني في السؤال الدليل هذا ليس بذكر الدعاء ولا شفي ذكر دعاء جماعه والحديث الثاني هنا من قرأ القرآن ثم دعا أمن, عليه أمن على دعائه أربعة, أربعة ألاف ملاث هذا صحيح ها؟ لما يأتيكم أحد بحديث يجب أن تسألوا هل أنت مؤمن بأن هذا الحديث صحيح هل تعلم أن هذا الحديث صحيح يجب أن تسأل هذا أعريكم الصلاة ولكمالكات هذا ملح. صحيح أما الحديث الأول <تصفيق> ما أستحضر الآن هو موجود في بعض السنن لكن ما أستحضر الآن نريد <تصفيق> أستاذ نعرف صحة هذا الحديث نعم <تصفيق> نريد نعرف صحة <صحتي> هذا الحديث <تصفيق> هو عن إمام علي بن أبي طالب قال دخلته أنا وفاطم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله ماذا بك فقال يعني ليله اسراء ليله اسراء بي الى السماء رايت النساء من امتي في عذاب شديد فانكرت يعني فتح لهم انكرت علني لما رايت من شده العذابين لما رايته لما رايت مدى العذاب نصحتهم كلها ليش بصحيح هذه احاديث تروج مع الاسف وتنشر بين الناس ما فيها من المبالغه والغرابه وليست ذلك بما يصح عند الله سبحانه وتعالى الشيخ علي العمري معروف الشيخ علي العمري اللي في المدينه علي مشرف العابد علي مشرف عندما يخرج الانسان وهو ممسوس بالجن يخرجينه الجني فيتحدث مع الجنة ويذكر أن السبب دخول هذا الجني أن الرجل الذي, الذي فيه هذا الجنة لا يذكر اسم الله عندما صدمه حار أو عندما رمى بالحجر أو فهذا فيه هذا الشيء أصل في السنة إن لا أصل لي هذا إذا النسان يبقى من الحجر لا ليس لي هذا أصل إذا كنت أنا مقبلا على الدين وليس لديي عنه ودعوني جماعة لان اخرج معهم الى الدعوة فحذرني بعض الاخوة الذين يقيمون في المساجد ان هؤلاء الجماعة اسمهم جماعة التبذير ولا يحق لي الخروج معهم لانهم عندهم اعتقدات فاسدة فما افعل اصغب العلم ايش المشكلة اصغب العلم هل يجوز لنا الخروج الان خروجهم ليس من السنة جلوسهم في المساجد يطلبون الألم ويتداربون الكتاب الله كما جاء في العديد الصحيح هذا هو الشراء أما خروجهم هكذا جماعات وأكثرهم لا يعلمون من الإسلام إلا الشيء القليل هذا مما خلفوا فيه المسلمين من عهد رسول إلى هذا العهد قبل هذا الزمن منه ثلاثين سنة أو أربعين سنة لم يكن هناك جماعة يخرجون هذا بالعشرات وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد وهذا أن في أردان وفي سوريا ونحن ننصعهم بأن يجسوا مجالس العلم وأن يتعلموا كذلك نحن ننصعك نحن نقول لك احضر حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم أما هذا الخروج فليس لو أصل في السنة شوف راس الجواز كان شايبا اذا كان شايبا شايبا او شابه خلاص يد في يد هذا لا يجوز الخضاب للنساء وليس للرجال الا في حالة الشيب يعني خضاب بال... الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب فهذا من خصوصيات النساء أما إذا شاب الرجل فهناك يأتي قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم التأصل في الحمى لو في رساله ارتشاء بالحناء في خضاب كيف يصير ارتشاء بالحناء يسبب الحناء عندها وربما تسقي فيما الفنا فيما الحناء فانها خضاب ولا شيء بس, بس, ما. بس. ما من يفعل عباره الناس يعني يكونوا ايش يسخيل بعدين بدلوا ما بس شيء يصير كل حال هذا انقصت بيه تعبد هو بداع وإنما يقصد تعبد فهي عادة نعم. إن كان لا يتضره نعم كعالة. لا يتضر <تصفيق> ما يجواز إذا رجل التزم بني الله وبعدين بدأ يعمل أعمال خيرة وارده يخالف هذا الشيء من عملها مثلا يحب أن يساخر <تصفيق> لعمل الدعوة بين جماعة التبليد طبعا وين سلفي يحب <تصفيق> أن يساخر خير للناس ووالده ينقف هذا الشيء ويحاربه هذا الشيء ويمنعه وهو يعمل بالخفاء ببنى إخبار والده حتى لا تفصل هناك مشاقص أو تفصل بينه بينه وآله زعل أو خصار فما حكم هذا ما عمل الولد من خير دون إخبار أبيه أو إعلامه بذلك فهو جائز أما أن يعمل لعلم أبيه ما لا به فهذا لا يجوز إلا ما كان فرضا أي إن الوالد يجب أن يطاع من الولد فيما لا معصية فيه لو قال له مثلا لا تصلي صلاة الجماعة في المسجد لا يطاع أيضا أبو يصلي صلاة الجماعة في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد فضل كالصلا بقوله تعالى وَأَقِمُوا الصلاة وَأَتُوا زَكَاء وَأَرْكَعُوا لكن لو قال له والده صلي في المسجد جماعة لكن فور السلام تعال إلى الدار رأى جول جون يخالي الهو وعليه أن يأتي إلى الدار فورا وضح لك الأمر هذا العمل الخير الذي أنت تفير إذا كان يعني خلصة وخلصة عن أبيه فهذا جائز لأنه عن الخير لكن لا يجوز أن يفعل ذلك رغم أن في أبيه يعني في ذلك إزعاجا له ومخالفة له وهذا لا يجوز لو كان أستاذنا يعني إمرأة تريد عمل الخير والمساعدة الفقراء أو الدعوة كذلك هل يجوز لها بدون إخبار أهلها؟ بمرأة تقصد متزوجة متزوجة أو غير متزوجة طبعا يعني نجمع بين الأثنتين هذا سؤال ما يا أخي كل سؤال له جوابه متزوجة أو غير متزوجة سنقول إذا كانت متزوجة لا يجوز للمرأة ينتصر في مالها إلا بإذن زوجها أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول لا أب أم لا فإن كان لا فقد سبق الجواب وإن كان ليس رائعا فأجود لها بالدعوة كيف بالدعوة. بالدعوة؟ يعني تدعي أن تذهب إلى النساء بيوتهم أو تجتمع فيهم حتى تدعيها مثلا ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلا خلفية علمية النساء كان لجال إذا كانت تخرج وتستيرة وتجلببة وتتخلم بعدهم فأنا بأس من أن تذهب بيوت بنات جنسها بتداو من الله تبارك وتعالى دون ان يكون هناك منافسات كان منافسات جماعه التبليغ ما في حره تقول من قيل لها ان هي لا تلي ان هذه على الخلاص من الله وساعا التوب اجلسي عليه فتوها كذلك <تصفيق> و أولا أن الجواب ن... ن... على هذا هو شيء من التفصيل على أساسها هم... وما شاركها من الشعر والثالث والثالث والثالث وسؤال حاكم حالة... آه... أن السحر واحد شيخ حتى هم يقولوا يطرأوا آية من القرآن يكتبوا آية من القرآن لأن الولد نسحو ثم يشرب الماء يشرب الماء حتى. هل هذا جائز أو لا يجلس نعم <تصفيق> ونسبة للمسألة الأولى هذه من أشك يعني من خرافات عجائز النساء هذا يجوز العمل بمثل ذلك لأن الأسباب الأسباب التي يتوصل بها المسلم إلى المسببات يقسم لقسمين القسم الأول أسباب شرعية والقسم الآخر أسباب كونية كالطب التجري المعروف اليوم هذا أسباب علمية كونية في أسباب دينية كالدعاء مثلا كاستعمال العسل واستعمال الحب السوداء التي إلى الآن لا أعرف كل الشفاء الذي في الحب السوداء كما قال عليه السلام الحبة السوداء شفاء من كل هداء إلا الساب فإذا تعاف المسلم سببا من هذين النوعين فهو على جادة وعمل استقامة وهناك أسباب أخرى هي أسباب وهمية خرافية كطيرة مثلا ونحو ذلك فلا يجود المسلم أن يتعاطى شيئا من ذلك ومثل الآن الخبر التي لا تحبل تروح وتجلس كما سمعتم هذا الجلوس العجيب الغريب هذا قرافة لم تأتي لا في الشريعة ولا في الطب التهجوم ولذلك فلا يجوز العمل به أما كتابة القرآن وغسل هذا الكتاب وشعبه الماء هذا يقول به العلماء لكن لا نعلم لذلك أصلا في السنة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا التعول قراءة القرآن الترقية بالقرآن ومما جاء عن الرسول عليه السلام هذا ثابت أما أن يقرأ ويكتب في صحيفة ثم يُمحَع بالماء ويُجْدَب فاذا لا نعلم لو أصلا في السمّة أشياء خانة ما حقنا الصرع خلف إمام مسلم ومتزين بالظهر ما علمه بالحكم؟ الصرع بارك الله فيك الصرع صحيحة لأن الرسول عليه السلام كان يقول في حق لئم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ لكن على نفسي أن يختار الصلاة غراء الإمام الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته أقرى ما تكون قارئ متزين بالفعب ومسي بالإصابة أخذت الجواب بارك وفيك لكن نحن الآن بعد الجواب نقول عليه أن يختار الإمام الصالح العالم التقيق فإذا صلى وراء مثل هذا رجل الذي يتزين بما حرم الله هذا إثم وإثمه على نفسه وعلى جنبه لخول ربنا عز وجل في كتابه ولا تجر واجرة وزر أخرى أما الصلاة فليس لا علاقة بمثل هذا العسيان من هذا الإمام الإمام الذي حريق اللحي مثلاً أو يصلي بالمطلون الرحمن الآخر فهذا عليه وليس على المصلين خلفه من شيء ما no. يا شخص نكرت باللسبة للتبليق طيب كان نصح هل ينجوز لنا أن ننصح الشباب المنتجئين أن لا يخرجوا معاهم لأنهم يقاوموا في هذا الموضوع جماعة التبليق ويقولوا أنتم تجلسوا بالسنة والسنين تدرسوا والناس تموت على الكفر بما بره وعالم آلاف ملايين يدخلوا للإسلام وكم من كافر وكم من شارب الخامر سكير خمير أسلم ويحتبع على يدهم ويدابعون بهذه الطريقة والإنسان العاطبي يندبع ويدهب معهم بالإسلوب الذي يتكلم به فهل يجوز لنا أن ننصح الشباب الممتدين أن لا يخرجوا أم لا لأنهم يعارضوا بهذا الموضوع يا شيخ الخروج إن كان مشروعاً منصحهم أن يخرجوا وإن كان غير مشروع منصحهم من أن لا يخرجوا امتعى البحث أعرفا عن خروج كان من مشروعا منصح الشباب أن يخرجوا وإن كان غير مشروع كما أعتقد ومنصحهم أن لا يخرجوا وأن يجزوا في المساجد ويقرؤون القرآن ويذرسون العلم من ترك الوتر عمدا أو كسان هل هو آثم؟ ليس بآثم لأن الوتر سنة بالنسبة لكشف العورة للرخبة البعض يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أثمان بن عفان غطل الإدارة هل الفخذ العورة أم لا؟ الفخذ العورة لا شك في ذلك ومن استدل بهذا الحديث نعم الفخذ العورة لمجيء هديث كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة أما حديث البئر وإدلاء الرسول عليه السلام رجلي فيه وأنه كان كاشفاً عن فخذي لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر دخل عثمان وغطى فهذا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن فخذيه هو المسألة الحقيقة فيها يعني بحث علمي دقيق أولا كما يقول بعض أهل العلم هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها وما كان من الحوادث هكذا فما يجوز أن يعارض بها قول الرسول عليه السلام الذي يوجه إلى الأمة ويصير تشريعا عاما الفقذ عورة ما بين السرة والرقب عورة لا يجوز أن يعارض هذا التشريع النبوي قولي بما وقع منه عليه الصلاة في تلك الحادثة وذلك لأسباب أولا يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذ أي قبل نجول أن الفخذ عورة ويمكن أن يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقال إن كان الرسول عليه السلام فعل ذلك فإنما فعل ذلك لحاجة التبرد فأين هذا من أن يتخذ بعض المسلمين عادة وأن يلبسوا لباسا قصيرا يشف عن فخذين بحاجة أن رسول عليه السلام فشف عن فخذين في تلك الحادثة هذه حادثة وقعت مرة واحدة في حياتك وانترى أمرها وهذا يجعل ذلك سنة مستمرة ويقال يجوز لبس التبان لبس التبان بالنسبة العربية البنطلون الشورت القصير اللي ليش له أخمال اسمه تبان لبس التبان لا يخذ من هذه الحادثة لأن هذه الحادثة جزئية وقعت في حياة الرسول عليه الصلاة والطبيعة المباركة فلو أنه لم يكن عندنا حديث انتخذ عورا لم يجوز أن نتخذ هذه الحادثة دليلا عاما مضطردا على أنه لا يجوز على أنه يجوز أن يصف المسلم دائما عن فقديه ثم لماذا نأخذ هذه الحادثة فنضطردها ونعممها ولا ناخذ حيات في الرسول عليه السلام كلها <متكلم> الذي كان يلبس لباس اجره حيث تكون إلى نصف الثاقب وليس كاشفا عن طريقه فواصل الاول هذه الحادثه لا يقدمنا حكم يعارض حكم الرسول عليه السلام الفرض عوره لو سمحت يا عند <متدر> بعض الاخوه يعملون في تحويل وهي العمل من السعودية إلى السودانية يأتي الواحد ويسلم الأخ المبلغ الذي يريده الذي يصار من السودان مثلا يسلمها لألف ريال فالأخ الذي هنا يسلم ورقة لتاجر وتعاون معه في السودان وهذا الأخ يسلم المبلغ بالعمل السودانية ما هذا يجوز؟ ما يجوز فيما نعتقد وعلي مشكلة القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهمه كل إنسان لأن هذه المشكلة حاجثة لم تكن كما تعلمون العملة الورقية في عدنه والرشادة إنما كان هناك العملة من الذهب والفضة والنحاس إما الدنانير وإما الدراهم وإما الفنوش ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في نوصول متأخرة وهذه العملة الورقية لها قيمة ذاتية قيمتها بالنسبة لما الدخل لها من ذهب في كل دولة لها عرفها الخاص فحينما تحول العملة من عملة إلى عملة فكأن تحول ذهبا إلى ذهب لأنها لأولا العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية قيمتها فيما الدخل لها في في بنوك الدول التي اصدرتها ف حينما تحول على هذه الطريقه كما لو حولت ذهبا بطريق بالقرض وهذا ما نقول كما يقع في الحديث الذهب بالذهب زيدا بجدل مثل بمثل ها ام بها يعني نقدا هذه العمله لما كانت بديل العملة الذهبية فوجد أن فعمل معاملة الذعب فما يجوز فيها التفاضل فمن أجل هذا لا يجوز المسلم أن يتاجر بصرف هذه العملات وأن يلاحظ فضوطها وارتفاعها غيبيا ويشتريك حسب ما يناسبه فمنادي الحيثية نرى أنه لا رجوز تحويل هذا إلا أولا يبا البيض وفي حدود الحاجر الضرورة وليس في حدود التجارة هذا سنة الغواتب خاصة سنة الفجر إذا مضى يوم أو يومين السنة الغواتب خاصة إذا مضى عليها يوم أو يومين بارك الله الزمن الماضي ليس إلا تربية وإيجابية لكن المهم أن لا يكون ذلك بقصد فإذا كان بنشيال أو نور فكما نعلم من قول الرسول على الصلاة